فحملته فانتبذت به مكانه قصيا فاجا المخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل ادا وكنت نسيا منسيا فلا داء من تحتها قَدِ اجَاءَ رَبُّكِ تَحْتَ سَرِيَّةٍ وَهُوَ الذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تَسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطباً جَنِيّاً تَأْكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عينا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 يا اخْتَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكُمْ رَأْسَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكُم بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا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 وَكَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَ فَقَد تَبَعْنِي اهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ ان فَتَكُونَ رحمان فتكون للشيطان وليا قال راغب انت عن الهات يراهيم لئن لم تنتهي مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون منه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 والقرف الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي وناديناه من جانب الطور الأيمن وقروا غضنه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رحمتنا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 حملنا مَعَ نوحٍ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَجَلْنَا لَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا Huuunah kammidi hai yhdessä yhdessä Kuna sahabtana tafsirka, Qur'anka, Kariimka Tuttabiyya saddan ayyadad mua asirka ka koumaa Ayyadda lavi yllaba tannadbuka billahvan aya Kanamidaan min surat maryyam, oa surat di Toban iya sakaalat Ayyadda kontan iya siddadadna vaakua eliai nafsihaa Isla surat maryyam kammida صوره مريم وصوره مكية قضاياك توحيدك يا دوّاهد ليس وعي صورة كعب الله تيسيل سيله جاهبية أذونك أنت يا بابور البشره هاي دك يوقفني بدنا أنت هذا لقاعد ديجي إلى ليحب سيسك دوّاهد نبي الله زكريا يسدي و يحيي كل راي و الله هذي هدنا مريم و إيسا يسدي و كل شيء كوحي Nabiyullaah Ibrahim, bee taabaana Isa Nabiyullaah Moosa bee taabaana Isa Nabiyullaah Ismaaciil bee taabaana Isa Nabiyullaah Iidrees bee taabaana Isa, isa. liida nabii badan markay ka sheekaysana tuudubahan aayada ashirka ugu dambeeya ayay qiin migo deeltimaa reysa qisaska waa taynun diri xawaid badan baa ku jirta qisaska quraanka tagriru nubwati muhammadin alayhi salatu wa salam nabi muhammad nabi nimadisha ayya Allah yaa haqiqin yaa wa illa hadus nabi ahain, on hatta balog al wa haygana al Sidaa kud jinin sida u sura qashainu kasakeyo maryam yaa ya, ibrahim isma'il idris qorma yaayat nabi nur ya idris آدم بو حضاء الجرى إدريس بوكاشاكيناي إبراهيم بوكاشاكيناي حدوث النبي عن سداوه قصوره كل قلت قصادة وحيثه نبي عليه الصلاة والسلام نبيه مريك مركع طاو السلطانة فإذا الله باده انتا كيرا وعاول نبيه عليه الصلاة والسلام مجرمين تي المنافقين تي يقالغ هل تقنيدي عدادين يسي بيبه كلكل ما إنه ينهي إذا كنت أقل في كل ماء إنه ينهي إذا كنت أكبر الله أي نبيه يسالحين تيكوه الرئيسي لدي بجريء ألا عدادين ولا تبصيني تانوا تحمل بالصبر ذو القادة بلقوا حنبارا فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل هذا ساحر أو مجموم لقويير أوه أخيار لك, لك ولأنت xadii waddadan mareeylo orangeeyay waxba waxa ka dhigani tasliyad aan waagu sugan tah inaga uma dhahan cabra in sugan oo weeyno ku cabra qaadanayna haasiyalkii la debar gooyay markii rabbi nooseego ama dadkii rabbi rumeyay raacay ee labadbaadii waxaynu ku cabra qaadanayno ku xiloodano inaynu ka ararno haasiyalkii waddaday mare inaynu ku dhalaalno sulahada iyo waddaday mare waa qoraal saa'i mega in ogsuugan iyaga mujrimiin tii hore oo ay waxa hooga laga sheekay inay hadaan quraanka gacanta inay ku jirin waxna xaldi lahayn tafsiir aan bay iska dhigi lahayn kolka waxay xogtooda haydna waana loo sheegay kolka faa'iida saa ku jirta waxaynu marayney qisatu mariamo markii nabiyuu Ilaahay Iisaa (alayhi salaam) bisharadii loo keenay iyadoo markaa mayranaysa xabaril mooda ayuu isku soo toosiyay waynaalay markii hore qalatni yaa udu billahmaninka minka in kun taqiya wiin guruh badan isoo ayuu u yihin inuu dooboos ku fsaday ka bagday way soo sheegay isagana inama buu amaan iyo wadd سبب كليله سو ديرينا واسبب محدده لك غلاما ذكريا ويرى وحلمت لارك اوقيمي بدن او عيدكو فرغلين ايسان لكن وذليق كلجا دلوتي اني ويلكا كو غدغيو اياك كوغو يمه استفسر غبنا يويديساي وحاي جري يكون لي غلام سدان ويلك كل لا يوم ولم يمسسني بشر بني آدم بجوري وما ولم اكبغيا لله نميه سويل خكو امنايا قالو غير النبي فنمده قال كذلك ستشكي وارون امر كنا واسده قال ربك هو علي هي الى ويره رنتان وحبايهما مريم عليك لا جيتو ويلك اللي قال يا قدره سببك نو ولموجنا إلى الهبا قدره oo xaddiin u dhireeyay in lays guursado maaha in ilmaan ma dhalan karo aadam baa هو laga abuuriyay biyo iyo tonamal hawan aadam baa laga abuuro aaba loo sheekere hooyo warkeed majid ee sanawakan hooyo leeyahay abmar intaana kale abii hooya na dhalay kulka qudratu llaahi fowka أي كما ذهبنا أنت هاي والله على كل شيء قدير ثانوا أن لا تسيئ ولنجعله آية للناس فإذا كنا لا تصويسك جرت فإذا وعول خصول عض أقول العزمية وإنجيل ودجيو هو جميع دينه وقيمه بلغ كل كومد وما ذهبنا يا لا يا سيدان كي بعض الكل تجعل مايا وما ذاك هو نونا إيشا خبي بالعبودية ورحمة منا كان أن حريس أن نفذني أنك إباه وأن أمد يبن إساءل أفذني ويعيس وقال بيسه وكان أمر مغضي وكان صعبة مالي مريم وكان صعبة مالي حاج إباه لحكومي وإن مال مرأ مركاس الكاسا وركيا اللي يقول لما ذي قال تعالى مركاس ربيه فحملته فأدا شكالي هوريكو حرنتي واتحقيه تحقيبوها ويالبدا شيء منك لهرماري كران منك لديبنيعي كران سنك يسكوها انت اشيكا دي سعوتي وقف وفي كلك وقف وفي او ربيقا مريم واو روذي هو ايشي او روذي ويسل سعدي شنكي وادا ماذي فانتبادت مركيك أي لوقف وفي شنكي سوا وفي خلال ساعة واحدة antu lugu huraysanaayo esku dhalaanaayo halka gaber yar wan weli gaadari oo ugu baa Allah aan ba Soomaarin xanuunkihi dhibaatadii waa fool baaday xeerka intay ka dhumaatay yey dur ka u qaaday fantabad walan baarada say maryam ee sabbihi isay la dhairatay makanan mal qasiyan duruksun tajmadi yarakiya ناقل قرصده ماهه ناقل عن صومرته ماهه كلها معجزة بالغفرية وجعلناها ومنها آية للعالمين كل أرهن على ماهه ومن قدرة الله عز وجل كمده فحملت مريم ويه ريستي هو عيسي ويه ريستي مريم ويه الله داراتي به عيسى داريتان كيسا مكانا بيكولا داراتي قصيا رهركة فضو كدروسا وقف حضري ومحل محل ما بلد كان يقول لا شيء أروج كل شيء حضرت إذا كل شيء و أركب بيت المقدس موليجري كل كعده يحوق أنت كتير و أدركت أنت حضرت أي درك أي شيء واتنا و حدا فايس فيه فحملته فعملته فانتبادت فأجاه المخاب فوشي أبقي مدبأ فأجاه و حديثة جري مريمه المخاب فاشي إلى جذع النخلة geetimir doogobkiis an gegey ayay universe geeyse kolkadu marku foolan ayaa xariib ba looxira waxa iska yar la laadiso oo isku hadkaysan laga mamarmo dad loo qabta hadayna heli waani leey geeyey waxa ay qabsato kolka ay kaysato faasi waxa ay ku qabsabtay geetimir doogoba ma fiinay وهو اللي مريم المخاض وفاضي مخاضه وفاضي ومرض الوجد يوم ركوا مركي دراعيان حالنا ذاك باقبتا بديا لوسالمه إلى جين نخلة قالتين مريم دعوكي أيه هو اللي مريم ماره وحال متى قال حالنا كان ألم آذو درن ومرض المخوف وإن قف كلن توارع له إن أما إلما عمرك صار أما أنتوا كل حد أما أنت الل جدا لنايو مع قفك كويرة مرض مخوف أول وعمرك أقابوجي ودبي يتأكلين ما هيستكل جد وح وح صوم مرط أركتين ما مرك على علك هذا وما عقول قالت مريم وح يجري يليتني عكو يا نجا كنت محنوها وعي نصير قفك أوريد اللي إلاو نصير إلاو محنوها اما متو بالمانتو قبل هذا انت اندباتان بسو غارين انا اسكه دنتان ليي قاتاي معنا نهادو نسيا له منسيا له لو بيقفن لغارني ومما جليب الحسين ان لا قول ما نقرو ويا <تصفيق> بيت ما واسله دوين دونا قالت وحيت دو الام مريم يا ليتني اكو يا اني متو متو غيرك ره دنتنا قبل هذا فوقتك عن كهر هذا وحيساكي وقتك عن فرصة أتمن قبل هذا وقتك عن كهر بنتينا وكنتوا هادانا نسيا إلاو تاصروا مسدر منسيا لا اسم مفعول ويت الدنباء إلاو لا إلاو بي معنى هواحا الله حسين أون شاقنين أون أبورنين معنى لقوائي إيسا الحظم كبير ابن جرير الطبري سيد المفسرين ترجحين كسعونينا فناداها مريم إيساء يا من تحت هواه مصيب انت على عليسي إله أسالي إلميه للكو كسع لحي للكو كماركو كسع لحي قفل لما يسمى الجهده إساجي بها اللحظ الله إيساء فناداها مريم إيساء يا من تحتها هواه مصيب رواه هذا العديد يالله خسته دي يالله وانسي في هذا النقائب كيفية حسكنتها من تحتها خوصتها وغيرها محونا كويني ألا تحزيني والولي والبهار كومي كمان ويلا بعتكوا هسنين بألا كسية وعجائب لبعضها أنكرتها ألم الولادة وهذا ماذا حنون هداتك على عليسي نسح أنه حنونك وكذا ماذا ليه حداتنا فتوكاليه وكنا أنققنا إلى أسوب الحيبي أبل سوقاتيه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 مر كان تبدأ ولادة إنت ما دفع شارد إلي فريم سوقت فنادها فنادع سوهو يري حام مريمه من تحتها خاصتها حتى لو سلبه دوها سيالا غور كويري إلا تحزنيها والولي إلا تحزنيها والولي معجر قد وحدوا جعل غبكي خبرين كوي على تحتك خاصتها كل جن نش مراي أنقني أبيك وما أغني سرياً كلي دا دا يوم. بس اساس سري لبيه جري. كل كا كلي بيا حراضاً. إلهامشوك كن يقنا. أيام لبوسو قاسيين. وأنت بيا صعدة. حداد نظافة. أيام نخل نقيب بعاته. حداد غبيس بعاته. حداد عبد بعاته. كلي بيو دا دا يوم لبوسو فري أديك. وأنا. وهذي قلقل. إليك حقاً بيجين النخلة. دروب كان أرهيزتي. لن كغاسيدا اس قده تساقد واريديسه نخله لي عليك كركا غرطولا تمر بس لا توجانيا معان بدن يا كوغو سودادانايا ماركاي سودا تفكلي تمرتا واشربي كل يا كحد وقري قبوسو اينن بالولد كوغبوسو ويل كان يري حد دشاي ايلما ماركاي نو عاييين اي دشان ددكو دمبا جائيل ايسان ايلما عاد ما وآية الله في الأرض والنبي والأولي العزم والرسول كل أن يقول ما وويل هو في علم هذا ما هو وقره قبوسه وقلت أن يكون قبوسه قلت أن تكون المشكلة ولماذا لم تكن منهم بصوه ومن المحطة أن يكون لغوقة العنية ومن المحطة أن يكون صحيح قلت أن يكون قادة مجالا يكون قطع قلت أن يكون لما أقول الأنما يوحى أن اللبما أبغوني من بين وضاته كل كويل كان ويسكت لشيداتك ما فانكرت في كذا الأماجس متجرس لم حال لبخ عن أي هي ذين أتلا لجسية فناداها عيسى مريم أو ياري من تحت يهوس هذا وغيرة تعزني تعذنيها والولم قد وحذبها جعل ربك خبر قينوكو يالي تحت يهوس هذا سريع كليب يوم حريض داعيا وحجي قل قل إليه حقا bi النخلة naxla timirta dagobkeeda dhankaaga u gilgil tusaaqid النخلة naxlada ifidi aleeki korkaga fududan timir bislaato celiin maan fa kulli timir taan qosrabi kur ab celi ga ka aqri qabow saayna أما haa wadu raaydata bil walidi wiilkan amma fiidtkii maalaadaha far ga bana loshay inta kudardaru inta kudardaru inta kudardaru karufiriya ka amus isaga haddana gubanu <coughs> hore qofkan wuxuu ilaah dilayahay halanniyi kulka qofki hadal ku gudhiba amusa lagu gudhiba asaga horta dhibtoona bani adam inni aniga madartu wa daratay li إلها النحرستان لا أركب لا أرطي وحانا نكب الله عليه صوماً آموصيب فلن أكلم أما الله الله الله عليه اليوم ما أنت إنسياً قف بالي آدم الله الله رمالي خبتك، إنت عمي بها إيساء إنت عمي بها إيساء إنت عمي بها إيساء حل كلم الله إلا مقا نحن كلم مرنا عرضك بضانا مركي ضمان حيسابة تولين دونا إساء جواب يشيك ديدي دونا لكن ألي قد أي واجي لهذا ذات الأفضل عندك وقال له فانا انك انتا كوك اذا اسكى امس فانما مريم حدا داركتب من البشري بين ادم هدا احدا قفكا داركتب فقولي مارك اوه ريس قفده داركتب واركا قد فقولي وعاتر هذا اني انك مريم ما نذرتوا بلنا انقلي شردي انحلي للرحمه الهنا حديث المذعيس ايوا وخن كبلنغلاي سومن اموسيد كلمة سومن اموسيد اف هايسو لو بعد بشي مو بعد سك قبا ناي او فلان وكلمه اما الله تقول اللهم لك اليوم ما إنسين انت انسينتك الله هذ لما انت يا دوي تريوان تنيدو عنو غادي ودته عافي ما دي وحا معجزه يا هاي ادي ماي يدو عن غادي ودته وعافر ما داي وعدي قصور نقطي واتنا فآتد مريم وحي لاتمد به عيسى قومها خارك كاللاتي اي اوال كباح داي اي اي اولاتمد تحميله اي اذا لبرك كسيد افخي اقعان تادك اسكول داي قالوا وحيداتك الى داي يا مريم هوي لقد جيت لقد جيت جيتي انا من شيئا افم با لاتمد فريا ويه وحن لا أرى والله ما قال أن لفيلين بدلتين يقاسي شرحه يأوخره حرو على بيجي من قيمة بدن وصالحها وتقيها أي أهل الجشة بين عجلة مريم صورة علي عمران بين قوس مرمي تقيدين يا هاي عابدة يا هاي وحى علماء الجارين مريم النبيات بيا هاي يا ما هاي إلا قوم مرمي أو المسائل كجوجي جرتين وهو أيضا عسى بلسوكار وهو أيضا معجزوين إذا كرك هذا كموجيه والنبي الله زكريه وهو بقالين جيري وكذلك ايمادو نحراب بيكو جيرتين ماليا رو قانتوبة يا مسائدك القديس الله قلسك كنت أساككين بقو إيمانا يا يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب قفصاص يا أحي مركا إذا بدره كل كيا اختهارو لينك وناجب بدنا قفي ولاش وناجب هو هايلا ولا لعبه بيه هو يدأء دلنا ماها إدماد ريجرين يذكرية تينا دلنا كل ك ولا لماذا لين كان هارون نين عنها يد أنا قفي عن بيا هاي وهاي كوا لا لو بين فينام يا اختهارو هارون ك فينا ولا شيء زي ما كان أبوكي ولا أبتريه أبا عمران ما هنجرين إمرأة صوء حمان قفكت أدوغي كود علي عامبوها تقوية صلاحبو عامبوها حمان إساكتيسة لباكمو شاكيسا حبرتي ياتمي حبرت الحنال الأورانجلي وما كانت أمك حبرتان ماهين بغياً للا ماهين حبرتان للا ماهين أدوغا أردال ماهين أنوغاد وطاقورك بماهنا المغلين حمكا ماهنا في لينين سيوحو دعيو واركالالسوجيه فاتت مريم به عيسي لاتميدو قومها ذاتكي كاللاتي او لاتميد تحميله يادو لبرككو عم بارسا قالوا يا مريمو خوي لقد وحادبا جيتين او لاتميد شايا ارهن فريا وي يا اخت هارون ننك في عنوالاشي سي ما كان ابوكي ادوغ عمران ماهين عمراء صوين حمان ننكاد ماهين وما كانت أمك هو يدا يحننا ماهين بغياً دلو مريم الجواب من لقه ربو فأشارد إليه هذا الواكر يا بنيحي فلا نكلم اليوم إنسيانا يساطري إساقو إلا بركة كسيدو أي فارت أغوت أكتلي لماذا؟ ساقيم ملكو لسيف حد لماه يذب الله حد لك وأوقات إن كان يوسا عاديهين يذب الله دوسكو يلي ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجنع النخلة تصدر عليك الرطال انجليا فكلي وشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذبت لرحمن صومة فلا أكلم اليوم إنثية منك كجر صومة فأشارت مريم وحي كفر مغضي إليه عيسى صانيت ربك قوضة فرت أوتاقتا إساق اللحظ الله قول إلى الله في قاضي هذا أولا يريد أن تألوار قول لهم علميه هده اذيه اطلب شيء ماذا لديه اخ ياروه سؤال كوب جايديني اطلبه تنا المه الله تنالك اسيحناخ فاشارد وحي تلمانت اليه عيسي قالوا اضياشي وحي لديه كيف صديبان نكلمه ورحظ الله من احد كان هذي في المهدي دبر كوديه سبيا الملغة المان شاله ابدا شيء دبر كاقا كوب جنتن سهل ورحظ الله واسده قال لكم لابده. فأشارت مريم وحيث المنتي إليه عيسى تلمنتي قالوا أضياشي وأيرادين كيف صديبه أن نكلمه لهذا الله من أحد كان هذا في المهدي دبر كديه دربه كديه صبيا مرغو حتى لا شيء عيسى واركي خبصه قال عيسى وحو يري إني آنقى عبد الله هذا الخمعان كي سارك قدون إيبانه نكاد نكادم وليسان منحن يا وحشك لكويم إيا وحلا بالله يستيميه إني عبد الله إلى هدون كيسناه وإيا الله كلا لا يستقر شيسنا أدمبو ضوسي حدو حدود شيء الكتاب إلى كتابك إنجيل لا يلا بو إشيجي وجعلني نبيا إلى نبي بو إيجيالي وجعلني مباركا خير كيس مثل البديجي أضتك إيا دلك إيا دين تضو مصلحة يا إدبي إيجيالي أينما مل الله معي أن كنت وهذا وأوصاني أبوه يفرج بصلاتي تكشوا إلى ذاك اليوم يصلي إلى أملاه سيجليتي والزكاة إن أنزك هذا بخير ربي يفرج إنت الله ما دمت حيا إنت أبن الله هاي وبرا مدى بحسن وجه الأمن هاي بوالدتي كانوا يحيكوا خلافا لحيو وبرا بوالديه بياخد كلا والدين مجدان واردة سيوم بأجرته مريمه كليه على سي أبورك اسمه جيره فبرا بواردتي وذاتا ندشاه مريمه بارربانوهي ووالم وَلَمْ لما هدي ايبائيه ميهلي جبارا نحر اسلابه تدك ججبيه ودرقيه ودعوديه ميهي عصي اموته عندنا دونه ايهو يوم مع صدح جبان نفذ قريه إيا أمانا إلهي الشيء عيسى سعصوها قلت أنه عيسى ورد لك أجهر ريحه ورده ورده ورده ورده ورده ورده إني عبد الله مركون عيسى قلت أن عيسى وردك سحكا صلقه طوره الله أما الثالث ثلاثة بين ماهنه وردك عيسى قلت أنه قول عيسى ورده حتى نأكل شيء يأله إلهي إنه عيسى ورده أثنين أو قاد قال النبي عسى وحوي إني أنك عبد الله إله أدون كيسيبانه آتاني وحي إمان دوني أياسيدي وحب لعني اللي أعبري عاجل وحمركو محقق يهي إمان كيسا وحماد أمر الله بيلمت آتاني وحا ربي إسيي الكتابة إنجيل وجعلني وحا إذي إلي لي لي نبيا مددك أول رموصة مدى اللي ألاحظه وجعلني اي بو و خوي دا يله مباركا مدخل <سؤال> كيسل <سؤال> الباديه و وحن خيره عين بو انا لا كل مين فقام يديند ددك دينته برا و خديي واني و خا و عنو شيغا و خا و اوغديك نيكا باركاي سان باناهي ميل الله ماشي كنت اهذابه وأوصاني إلى ووحو يفري بصلاتك و زكاتك دغبيح ما دمت أنت أنا هاي حياً مدنًا أنت أنا هاي وبرًا خدي بارب ويجي ليدي وايدتي هو يدي ولم يجعلني الله إذا ميالين سبحانه جبارا النحر صلابة تذكر قيّة في رجس مل مرصدة خدي أن تجي لين الدومان كرايقاً جبر كاسالجيرة ميه نوعس شقياً بعو ياندرن هو حلما رميه وصلام النبجلية آمن آ عليا أنا إذا عيسى أكورك إذا آتي حمان بامان تغلق مغلبك بدباده في الدنيا والآخرة الدنيا بنا حمان خوارك معها حقاسنا خوارك معها يوما مال ربنا بدلي إسيه أمان أوريت الله دري نسغاني أبلين دباتي يا حمان مكروه إذيلك أيان بدبالك قضى يهاني بدبادية ويوما مال أن أموت دمان دونه ويوما مال أبعث الله يصبحون دونه حيّن أني قلنون. ذلك عيسى ابن مريم أول الحق الذي غروا كول الحق الذين غروا كل كنبي الله عيسى ورقيس وعذو كره بلى تعالى خذوه إلى ذلك كساس أخذ لي يا عيسى ابن مريم أمر أبا وحوا المها لشئن أبوه الله ويا رب في سورة الحجّاد ودعوهم لآبائهم كل الروح هو يذي لو يرى مبنانا إلا إيسا ماهان إيسا أبا ماقبو ابن مريم اللي ذلك كاس حدلي إيسا سيدي عدا ابن مريم مريم ويل كاذيو وي قول الحق وارك إيسا هذا الكادوي أما قول الحق ثم وارك أدبوكو حدليم سيدا أوشي قيبوه يعي وأنا وحي من الله أقيمه قال لديه قولك أن يحمد الله فوق الله نجسي يوحى لنا يا رب كم من نجسي أيوس يا وركي سوارون إلى هذا وركي عيسى الروماني قول الحق ذلك كاساس هذا لي يا عيسى النبي عيسى ابن مريم مريم أول كذا أول الحق شو هذا الكتاب بوك هذا الذي قولك أي في هذا الكتاب يسى ما عيسى أيام ترونا شاكناه أو يهودي أنصار عيسى ويقول لهن يهود محيلا وعلحون وقرعوه حد قلوبك بعيد انت باشر نيمو ايا لدا في عهد نيمو ياللي رواكس وعلوي وحد الانلوغي فقد اصوحى اليهود عليهم الاعائن الله سياسي رب ايا الروتوسي ساقوق فالمركز طبق مصار باتمي ابن الله انت اذا فيونه يا كذلك عليه من لعائن الله مرك افراد يا تفريق سيدين تديده افراد هو ويا قفقد مرتبتي سيلا دافيو تفريق ناسو لا هوس مريو كل كعدالدو وا ماخاي مال ابن مريم إلا رسول مستقيم كا يهود يا نصر بغفل ام ابن مريم إلا رسول قد خلد من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين أن لهم الآيات ثم انظر أن أيفكم الذي قولك أي فيه الذي عيسى أي فيه عيسى قديسة يمطرون شكيا وقال بميلة دونة قولك سيدة اللوفة ديارة قول الحق حقه الفيسبو عيسى قوعد له الذي قولك أي في قديس يمترون إياك شقيه وإني عبد الله ما كان ما هاني إلا يشبك جر له عبده أيتخذ الله إنه يش من ولد إلما أو قردي تريسي إلى هذا لي أم زين إلى هذا لي أم ملاك الله لعنة الله عليه بين بيش عن إلى وحص ما قلمان سبحان خذفنا إنه يشاء إلما يعروي وحباش خلويا كان وحرب بكهوفا معه عروك فلا يا إذا قال الله رب المركون حكومه أمر إيجاد أمر وإنه أيش يهضو دونه فإنما وحكل ماها يقول إلهو له شيء حسينا يي كن أهوا فيكون وهناي ملك بالعأن هاي اهري كان لو كان ذهب كان باسا كان دهب كان مريا اي قبرتي واتن قريا لو كان واه ريسة علمي لسه علمه كوري الامتا لبا تمثن كوركا قفولانا علمي كدعي عاسيه نغضي جبل جانه واسورة قل انه اسكدمثنه واسورة قل اندعي انه كربحه واسورة قل اله انه كوها داجه واسورة قل اله هو حصب حقفه انما يقول له كن فيكون وحو أحيسينا سانو بكو أحيسيه كبرتو قديو المدلين هي ما كان أماهاني لله إيبه أن أي يتخذ إنو ياشو من ولد إلمه سبحانه قبل أنبه إيبه ليه يهي إذا قال الله حضور ربي دونه أمرا يقول إيبه له أمركي كن أحاو فيكون أمركنا وآهنا يا إسلامك تعقبوا يفعل مركبكم إلى فيكون سائجين وآهنا وإن الله ربك حق لمعبدوا إسحات الله يا ربي كان إذن إذن إي أني أنا جان إسحال الله يا ربي إلى حي أبورا وربكم والربوكم الذين كان بنو إسرائيل الله إذن ماملا وإذن له يعبدوه إلى حس أنا جان إذنكوا ربي إنا وذا إنا له إنا مامولا كل جيس هذا وركس عنديين شعري يا صراط دنجل مستقيم متوسنا أكالسوس إيسا وحده وين الله رب نعبد حقا أربى عنك ربى جاي يا وربكم يدينك وربى جينا تفعبدوه الله عبوده هذا وركس عنديين شعري يا صراط دنجل مستقيم متوسنا وإبادة الله وحده يا صراط مستقيمة كاليفس إلا إلا عابده يا صرار المستقيمة محاكة دنبيي فاختلف الأحزاب جمع عيال الخلافة يهود مالي مرتين عيسى ابن زنوية أنقان الدلمي نصار ابن الله هو خلاف من بينهم لحظ وضايس كخلافينه خلاف كان دين تحقل أساسكم له محاجي يورك عيسى دينهان وعديهان إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت مركسي وعدها قلت إليك لحظة الحوء إيا الله لال إيا شرك إيا جهلي إياه لحظة إياسك خلافين مع فويل العذاب دارا واد في جهنم ويلك ووادي ويل جهنم قدهت كيال حلق قارها نيدا كجلا لدقها نيدا لقوا عذابا فويل العذاب دارا الذين وحبوا وصقنا دي. كفروا حق دي داي وحنويتس ايلاي من مشهد يوم مال حاضر ده يوم كاصل عظيم من وين ومال انت كل هذا حق لو أي اي مقلد بايه اسنع مقلد بدانا بهم يرك مال انت قيامه وح مقلد بدانا وابصر وح ارك بدانا يوم مال باي بير يا تونرا اي نو دونان ما أسمعهم وما ابصرهم Wa mahlib doda, ja mahlib doda farabbanana, ja maharintas, ja mahamant, laakin hajesu, ja maharintas, ja mahlib badna, ja maharijas, ja mahamant, ja mahamant, ja mahamant, badi mahamant, ja mahamant, ja mahamant, ja mahamant, ja mahamant, ja mahamant, ja mahamant, ja mahamant, ja mahamant, ja mahamant, ja الأحزاب الجمعية اليهودية النصر من بينهم بحض وضع إسكا فويل عذاب دران للذين وحضوا إسكا لك ففروق قالوا بي من مشهد يوم مال حاضر وعذاب قال لبدا من حسيني أدونكما قادوا مال تقياما لتجدونه أي عذاب قال لكل ماي من مشهد يوم مال حاضر الدد بي عذاب دران كليهين مال كاسو عظيم وين أصنع مغلد بدانا واياغي بهم إياقا وأبسي أركض بدانا يوما مال مغلي أركض بدانا مانتنا وحن نغلو حقي أركض وأن لقل أيها يأتوننا أي نائمان دونا يوما مال بي أركضي مغلد بدانيه أي يأتوننا نائمان دونا لكن أيها شيء والمو فلو يالك اليوم مانتا في ضرار فأيدي قدهت بيكو سبانيه مبين اسكعدو وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإليه الجو كل قصة التفات ما لزمه قصة عيسى وحال لغا من عيسى ذي مركا إنك حسولك محمد رب الله ما لنت في يا ممك عيال بضنبئ إليه داي وحال ممك عيالك يوم الحسرة كلمة الحسرة قوم نئيش اللي يتول. سيكون من يسا حسرة، وحيكون من يسا إلى هو عادل سبحانه وعزة وجل. انت بني آدم بشر يسومي قفل أركاب الله أقل بوسع من أقل نار تكويه، إلى أقل جنة تكويه. كلكم أنتو إلى فما هي حقه وراءه أقل في النار تلو رسم و وادحل مدن يارداش الله سينا، ماشي سينا أقل بالله سينا جنة. كلك أنت أسمع لو ذي ديدي. جنّة حافظي أقلّها كلها، كل كائن جنّة حافظي هي أقلّها هي كلها. المهم منين بعد غوران كقارتن الذين يرثون الفردوسا، هم فيها خالدون. فردوس بيد على أنه جنّة لغوقي مبدن على هذا أنا كنت ألقاها لقنا عليه. وحولنا بقت عليه سلاة توسلا. إن أنت قال لغوكي إنه قاعدت لغوجر يا لغوبيد إنه هذا في أرادوا قال عن كان عنده خبزه جميل إلى أوجيه خبياه وكان النار تيجي قادا نجيب كان غريه لوجت على جلية جنة كويال الله جنة حلاه إياه كان بدل كويه يوم من هذا قال تعال خذوا حوير وأنذر أيها الرسول الكريم أدق همداك لما قرين إنسان ماشي ولا تجين أيالله يسوعي أنذر همداك يوم الحسرة إن شاء الله يتضى معلمته إذا أغدد قولنا إن شاء الله يتضى بعيسا الأمر ترد الله بما استرعيه وهم إيجانا في غفلة هل من قدهت أي كسو غنيهين وهم إيجانا لا يؤمن حق أين همين إن أنك إباء أنا رسول أرضا قلت لحلينا سألحلينا إن قولنا نقول لك هذا الله حراي وباقينا قولنا وإلا هذا ما لو ودى حتى مركا لو ذا جوغفا وحكي إجابة يماله وحسن الله إياهي ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما أولا حلا يأنا حرا يؤونكنا وحاقة يوم وأنذرهم أددك دادك يوم الحسرة قوم مدى مالين تيد أددك يدقوا بي الأمر تلد مركا لداما يستردونه وهم دادكنا في غفلة أي هلمان كسغيه وهم دادك أن لا يؤمنون حقا أيا هميني نحن إنا نحن أنك نحن أحد كلمي أي أن رسول الأرض ذلك دحلينا ومن هو دحلينا عليها على الأرض ذلك كركيزة كسوغان وددك لك دحلي حق أي أهلين وإلينا يرجعون أنه يبقى ددك إليك للسؤال لله وكذلك أن الله حساب تمام أن أبال مرنا إن خيرا فخير وإن شررا فشر نحن أنك أنا رسول الأرض يوم من عليها على الأرض بلوك الكركيزة وحاكوثوغن وإلينا أنك إباء أي يرجعون ضد إليك الوصول لا بأيا بلوك أنا أخرى في الكتاب إبراهيم هذه النبي زكريه إيحا لغا صوبحي عيسيا مريمان لغا صوبحي أبو الأنبياء إمام و أهل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وكرا مودان شرف إيقيم يوحو ليه إن إلا كتابك إساله وحسو ومبي إساله أغريو قال تعالى حدوه هو الكورد حسول كسرفت على واحد شكتا في الكتاب كتاب كان قيم بقى القرآن كان كدهيس واحد كور شكتا وإن لوحو صمودا إبراهيم من نينك اللي يرى سبب كان أواهم ماحي إنه إبراهيم كان وحو أها صديقاً كنبادان ومبالغ أول أحد كنبادان ما بجريو صديق بو نبي نبياً نواها بذلك الله حقه بوحي الله قد جيو واذكر حس في الكتاب ورأنك قديسة إبراهيم وكرحس إنه إبراهيم كان وحوها صديقاً حنبضان نبياً هو النبي إبراهيم يا أبيه دقالك كدعي لك يسمرك إذ صديقها النبي هما إذ وقت حس وقال يري إبراهيم لأبيه أبيه بالله لا يأذر بالله إلا وحو يري آبتي آب لما تعبد محاذو عابدي ما وحنا لا يسمعه حداد يرتق مغل أب وثني ويابي ولا يبصر أروح أركي ولا يغني أنك دقي أنك حقق شيئا وحبا يا أبتي أب إني أنا إبراهيم قد جاني وعيم من العلم أقن حق إبهو حليق برد ما لم يأتيك أذق وحنا قويم إني أنا إيمد أذق أرجل باتاي أن أخيار نبي أناي فتريني أخياري إن الرعوي أردال الراع ما أبني ماذا أخيارني ماذا كفي عن فتابعني آبى إرع أهدى عن قانوني سيراط جد سويا توسن يا أبتي آبى لا تعبد الشيطان شيطان هاعبدين سببنا وحول إن الشيطان وهذا جامن كان وحش شيطان نقضي للرحمة إلهنا حريست كن نقضي عصيا أردت الله عزيز ديني يا أبتي آبى إني أنيج إبراهيم أخافه عبسا أيا أي مسك إنو عذاب النار من الرحمن إلى أن حريست حج سين لا جاذبه وفتكون آب آن نقطة للشيطان أصيدا وليا غراب النقط وأدي الشيطان جذ غراب النقطين نار من الله يمكن وذا جيو وما يعصوا عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب أنت اللي حيا أدي الشيطان نأرت الله إذن كل عطوه أبصان عن كيابه وقفين جزيم عن كسار وذكر حس الكتاب القرآن كجديد إبراهيم وحوش إنه إبراهيم كان وح صديقا بلانه نبيا ورحمه حق إبنت وعليه رضي الله تبارك وحليه جارسية إذ وقت حس وقال إبراهيم يري لأبيه أبي سي أبتي أباهل لما محات تابدو عبدي ما وحنا لا يسمع هدأ عبدك مغلي ولا يفسرها داد وحجة سيُبص أن وحجة لينه وولا يغني أن أنفع إنك حقا كشين وهذا أن كانفع يا أبتي أبى إني أنا جا كذو حربا جاني إنه إيمد من العلم أقوم حقا بلقي كاني ماذا إيمد لم يأتك هذا ضع أنكو إما فتغني أبى الراعي دم صحو هديك أنكو توسن يا لا تعبدي الشيطان شيطانها ها عابدين إن الشيطان وذكا ملعوك الشيطان كان وحو النغضي للرحمن إلهي إن حريصة وحوك النغضي عصيا فلاقا ماذا حذك كريوابو كنغضي يا أبا تيابو إني أنيقا أخافوا عبسا أيامسك إنو كتابتو عذاب عذاب من الرحمن إلهي إن حريص حجيس أوكا تابتو وفتكون أذنقتو للشيطان ونغطو وليا قرابوت جوابت هذا فلم تهدأ قالوا يري أز الراغب الموحد نعيسى أنت أذكان حن كنالي أن ألهتي إلى يالك يجيني يا نعيسى يا إبراهيم إبراهيم هوي لإن لأ لم تنتهي حدادا أن ي إلى يالك يكجوج لارجمنك برح من كبر رأينا وحذرني إبراهيم قلت مليا تدعى في ما قبته فراه إنتان كلا قارين انت هاد عافي ماد غبتكورك اغطره انت كباحو ساس اغجوه هذا الحمد ارى وقال الحمد محار يزدرده كوه الله وقال لفسنا انت كدب درده قال ووحو يري هذا الراغيب الموحى النعيسى انت هذا الحمد يقول للي عن الهاتي الهيالك يقيم مادنعي يا ابراهيم وابراهيم هو لا يلم تنتهي هذا الهيب تؤمن لا ارجو منك لكن احضانك قد لليا ايو هجورني ايقاتك ملي عاف ما قد يغا تغو قال ابراهيم وحيري سلامٌ نبتقليو عليك كركا هاتاي مر دنبه وخكراه اللي ما شاف تستوفر ولنا وقو دمي دافتل بالكا ربي حبك إله وادوك اسك دافان ليه اي انه اب خانه و هو نوقدي دي اني ابراهيم حفيان باريه و اعتزلكم ابا ويد كفغا من دون الله بك ومعاد عابدي وادعو ربي خبقا ايان عابدة عصاوحا حقيقاء ألا أكون انسيدي ناهان دوني بدعاء ربي خبقا اي عابدة ديسا شقيا كوكوهن قوبة أذنك سواحد عابدة قال إبراهيم موحو يري السلام عليك كركاك أبنبت سا سأستغفر لك ربي خبقا ايان دمه إنه إذ كان وضوها ذا إبراهيم حفيا باروا عن كتوي كما واين وتزيلكم وايدن قد رانا وما انا وكدهرانا من دون الله الا كسوك وااد ربي شبغيان عابدا اسا وحارنا الا اكون انا اهاندري بدعاء ربي شبغي اعبودتيسا شقيا مثل خسار وكهن كما شقيتم سادقهم غولوي اذا تلاسنام ولا ألابتي حديقات عابده سيو إبراهيم لغاق يارك وبيت المغدس هذا هو إراقي إراق فلما قرته اعتزلهم إبراهيم تلفز كالديرادي وما كالديرادي هي يعبدون تلك العابد أيين من دون الله ألاكسوك إلى أهل إبراهيم بادي سيلا لو أبا وحبنا وحانسيني له إبراهيم إسحاقا سيني ويعقوب إسحاق درانسيني وكلاً إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب جعلنا وحنا كيالي نبيا من ذر رماية وهو بيني لهم سدح ذي إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب من رحمتنا نحرستنا ذكيا وحنوهو بيني خيرا كثيرا ونكت رباً مجعلنا لهم إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب وحنويا لي لسان صدقن فنعرفك عليا كرئيسه أوالو أمانا دين الأركاب ساسلوه ابن الجذيو كلما مرّ في رب الدارتي لوجوده إيريوا هذا كان مستفيداً خلاهم ما وما هو أي, أي. يعبدونه هروه عابودي جرين وسنيم من دون الله الله أن هو ابن سيني له إبراهيم إسحاقان سيني ويعقوب ولد ولده أصو ذاركان سيني وكلن مثله أرقو وإبراهيم يسحق يعقوب جعلناه عنك يا نبيا نبي عبد u أورما وحيي كدقا ووحبنا وعانسينا لهم صدح دودي من رحمتنا نحريستنا دحقه أن نكسينا الخير الكثير ذب إيدويا مدحنمه إيدا غالبا نكبضينا وجعلناه وحانيا لي لهم له صدح دودي لسانا صدقين شمعربكت حليا كوريسول مركوا حالة النبي الله موسى تابشة خاطفة وذكر أيها الرسول الكريم خصولك شرفت له واحد في الكتاب كتاب قرانك الكريم وقدروا واحد كتابه إنه إن كتابه موسى منك موسى الليينة سبب كوامح إنه موسى كان وعوه مخلصا قيره مخلصا قيره مخلصا من حق إبا خلصي وعلى الله دورتي بوها أما مخلصا إن داع هذا وإلى ماهان عدك وحكو فلي بوها إخلاسك وحاودنا وكان موسى وحوها خصوان حاجة بمثل قدره والنبي النبي إلى وحو يري وناديناه موسى وو يرني من جانبي الطور بورتي طور السيناهي لنعيدان وغيرناي على إيمان موسى مد اكتساهي ومركي النبي نماذا لسينايي وقربناه إلى موسى ودويني بو يري اكتايدان كيناي ناجيا إساقو قار إلهات لاي أما حص إلى فقايا ووهبنا واحنو سيناي لهو موسى من رحمتنا إساقه وارسدو يري حارو النبي إيقادك ووهبنا واحن سيناي لهو موسى من رحمتنا نعريسنا دا حقه لهو حنوك سيناي أخاه ورالكيس حاروناها إساقه النبينا قلت موسى إن تأسأل لك التابتي وذكر أيها الرسول الكريم واحد شكتا في القرآن في الكتاب كتاب القرآن القدس واحد شكتا موسى نبي موسى كُشَد إنه نبي موسى كان ووحو نوضي مخلصا من الهلو خالي السيالي وإلى فالدورتي وأنك انت سيكرك الدورتي واصطنعتك نفسي يذهب بايمان دونت إلى النمو الدورتي بوها إنه موسى كان ووحوها مخلصا أما مخلصا من ألأ برحلا بوها وكان موسى ووحوها رسولا رسول نبينا وناديناه موسى هو مو يرني من جانبي الطور بورس بور تبع عيدانه قال يرني على إيماني مديك موسى ملكتيزة يا موسى إني يا أنا الله الوجري وقربناه موسى دويني نجيا أنا أقول لك كدا هنا أموسى إلى كدا يو اسمع أنا الله وكييفان مغشيي ويسمع إسقينانو مغشيي يسمع ويسمع ووَهَبْنَا وَحَنُوْهِ بَيْنِي له موسى من رحمتنا نحا ريستنا دا حقيدان ويه بيناي أخاه والالكي خالوناه إشاغو النبيناو إسماعيل بامارك الله واحد كشكتا في الكتاب كتاب القرآن القديس إسماعيل كشك إن غيم بلن أو الرسول وإن كتابك إبال لبحوس مضنغ إنه إسماعيل كان هو حوها صديق الوعد يبوها مدبوحية و هدوه كله بألمو كما بيحي جيري لابئي يتضم بلو ايو ملا بألمي منشوه كله بألمي تاقنابان لجيري كلها أولي بألم و بيحي ياسكالي كما بيحين و كان إسماعيل ووحوها خصولا حاجة بمدلقة نبيا وحي كدقة أمد أوسيقى و كان ووحوها إسماعيل يأمر مدفرة أهله داتكيسا بالصلاة تكشد وفري جيري و الزكاة يأخذ وكان وحوها إسماعيل عند ربه ربه أكتب وحوكوها مرضي مدخالي لغيه إسماعيل نواك والنبي الله إسماعيل واذكر أيها الرسول الكريم خصولك صرفت له وحد كشكت في الكتاب قرآنك القديس وحد كشكت إسماعيل كشك إنه إسماعيل كان وحوها صادق الوعد يبوها متكتلا ذايا وبالله ملا. فما يأكل به وها بلل مدوب عنجري ما أبصاميجرين دبن وكان إسماعيل وها رسول حاجة بمثل قدري نبيا هو نبيا وكان إسماعيل وها يامر مور أهله ككي سمد فرا بصلاتي تكشر وعبادة قديمة إسماعيل يا إبراهيم يدكيسة تكا أرجري والزكى تلا سألنا جلناي محمد لصري وامور أهلك بصلة واصبر عليها لا نسالوك رزقا نحن نرزقك والعقبط لتغى والزكاة زكاة بحندا أيضا في سفري جري وكان إسماعيل وحوها عند ربه ربه أكتئوك أهم مرضيا مدخالي لقيم إدريس نواكنا وقه جد أبي نوح نبي الله نوح أبيه بأوويا نوح لبو كثير سلاوي يمارك نوح ابن الله مارك ابن ماتو شلاخ ابن إدريسوي وذكر يهار الرسول الكريم وش في الكتاب القران كإدريس إدريس أكشى أو إدريس النبي قيم بلد أو أدو ونجم سبب كواك إنه إدريس كان ووه صديقهم بلدانه نبيا نبيا هو رفعناه إدريس وأكبر عليه مكانا بصبأ وكبر عليه عليا كريجة أو نبي رسول الله عندي جي في وحيه عليه والله قادعي في سماعي رأي وكله لي إساوي يحيسا لبادفا ما لمن سمده يكونوا ليه في وايسا سي شيك إسا في واينا ورفعناه مكانا عليا النبوة والرسالة ويالدرجة الله قريالي لبادفا إليس قدره سورة قلو إلهنا قادر بوكويا إدريسنا شرفنا من تجبه مذيئ واذقول أيها الرسول الكريم في الكتاب قرآن القديس وعاد حستاه النبي الله إدريس إنه إدريس كان نغضي صديقاهم بدنيا نبييا النبي هو الرما وحي السماء دوه يمهد اسماهم داغارسيا ورفعناه وكريله ادريس مكانا بوسبان وكريله عليان كرديو سمادا لاغييد انت وتفاصيل لا سو شيكايي لخيدا قول انه كسو ورناي اا دان وا اجمالساي كل كيف قبل تعالى خبي وحوي اولائك مريم وعيسى كسوبيلو زكريا يحيى إبراهيم، إيه موسى، إيه إدريس، إنتي اللوحوس يعجوبة يا إسحاق، أولائك أخيار تاص، سور الذل ورسو شاكين، الذين أخياروا، أنعم الله إله برواقين عليهم كركودا بالهداية والصلاح والتقوى، فإلى كركودا أقول نعمة من النبيين النبيال، نبيا شاسم من ذريات آدم، آدم فرعيسا كمذا، إدريس بقى كمذا، ومن مم كمذا حملنا أن حبارناي. مع نوحين. نوح، نوح عيسى إبراهيم باكمله ومن ذريات إبراهيم إبراهيم فرعيسى إسحاق هي يعقوب هي إسماعيل باكمله وإسرائيل يعقوب عقب فرعيسى زكريا هي حيا كمله ومن من أخيار حذينا أن هنوني واجتبينا أن دورني على عددهم حي هاي إذا تطلع ديل أغرية عليهم كركلة آيات الرحمان إلهنا حرسها يديس قرانك. نصدها ديل واغريو خروا واي دعي جرين سجدا إلقوا سجودا وبقيا اوه يا ايه سيد عمر مركو مرق بلا انتو سجودوا به فهذا هو سجود واينا البكاء انا نمكات اننا رمضا هاي اخيارتا اوهينا سجودا اسكو دعي جرين كلها انكولك ايه نصو مرتا اوهينا سجودنا اوهنتي اوهينا محيو مركا منا اللي اردن وان لك لا هؤلاء كأخيار تاس الذين أخياروا أن عمل الله إلا برواق عليهم يا كركوذو برواق جيء من النبي نبي آل نبي عشش من ذريات آدم آدم فرعيسى يدرس بفرع آدم ومن كمدا حمله أن بارنا مع نوح نبي مخدون تسيكومي لبوح حباري فرع الله إبراهيم بار كمدا ومن ذريات إبراهيم إبراهيم فرعيسى إسحاق يا اسماعيل يا يعقوب باكميده من ذريه إسرائيل ويعقوب فرع عيسى يحيى يا زكريا يا عيسى كم قوم من من ذاكميدا ان هدينا حلولن حق كتوشني و ادونك انتي كنولاي حق إلهنا حريسا يديس القرآن كنص هذا دل وغيره خرو واي بعجل سجدا يقو سجودا وباقيا والله على